hay hay hay hay من عند رجلك لا دول بدك تاره عباس هذا من من زد من وصواف ظلت تطيري اتناشدت تنهالك علي عباس قبل المعركه وصواف ظلت تطيري اتناشدت علي لازم السيف يمينتي كرار جنب ضربتي لازم السيف ان حقوق الطب والتوزيع محفوضة لدى معسس سد العراق الإسلامي ادارة النتاجمهد الف صدماشرعا الجاح الله الكتاب والرووس والقصد المشراع علقاء خلاها الجدر والروس كلها مقطع مثل الأسد صال وزأر فادو شلع بيد النهر مثل الأسد صال وزأر فادو شلع بيد النهر خلا الكفر خلا الكفر محتارة منه من اللي تغلى القبر مي حداه من حداه عباس باسل كرم تشهد عليه طف وهو بالطف وصل ايه ينبع وينبع وفه ذكر الجرح طاب وشفه خل الكبر مي اختاره عباس يوم المعركة خل الكبر مي اختاره الموت من عند درجة لا دول بد بي عباس ماذا من البطد سلسات جنة من النسل عباس ماذا من البطد نمل من ذا قلت قربي يا على اريام ظلت تريد في الراية عباس بن عدر علي حير عداه بهاية اجفوبة على عالعرب ظلت تريد في الراية للموت سيطة ما وقبر غير وشرب مدى من يزب للموت سيطة ما وقبر غير وشرب مدى من يزب خلى الكبر خلى الكبر خلى الكبر من ndakar tmlim nizad Abbas hrada bin nubadad Tmlakar tmlim nizad Ghali lkubur mi hikarai Ghali lkubur mi hikarai Abbas burkanin fidgar Lema ndkali lhama Maru bakhil ahal kubur Wajyushum mazumah Abbas burkanin fidgar Lema ndkali lhama Sma'a fi lkidur Bekar hum rfaris badur Nid ma'at sma'a fi lkidur انا على الهندسه الصوتيه <تصفيق> سيم الزهيري هذا <تصفيق> فنن